إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم يسومونكم سوء العذاب يسبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم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 اذكروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد ألم ي نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إِلَّا الله جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بالبينات فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكْ إِمَّا تَذْعُونَنَا إلَيْهِ مُرِيبٌ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى He said, if you are only beings like us, you want to be faithful to us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 لَنُهْلِكَ النَّظَالِمِ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْخَافَ مَقَامٍ وَخَافَ وَعْيدٍ وَسَأَلْنَكُمْ أَنْتُمْ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 ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم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 ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إِنَّ يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا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 قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم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 ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي اني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت فيها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحييتهم فيها سلام أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيبَةً كَشَجَرَةٍ طَيبَةٍ أَصْلُبَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ أكتئك لها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجتثت مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ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 فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا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 وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بِأَمْرِهِ وسخر لكم الْأَنْهَارَ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر وقر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن ود الاصنام ربي اننا اضلنا كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْ ببيتك المحرّم ربنا ليقيم الصلاة, ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل إِذ تَمِنَ النَّاس تَوِي إِلَيْهِ وَارْزُقْهُم لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّمَا تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنَ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ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 رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رَبَّنْ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفكدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا رب ربنا أثيرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال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 إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهر